يا أ م ة ما لها عقول وفقد أ ل ب ا ب ه ا دهاها تسلت النفس كل شيء إ ل ا نهاها وما نهاها فحدثوني بغير مين عن ا ل ث ر ي ة وعن سهاها أ ت ع ل م ا ل أ ر ض وهي أ م خف زمان ف م ز د ه ا ه ا ب أ ي جرم و أ ي حكم سلط ليث على مهاها وعذرت حاجه بعسر على عليل قد اشتهاها وظالم عنده كنوز من أ م دفر ومن لهاها كان إ ذ ا ما دجا ظلام صاح ب أ ج م ا ل ه وهاء دنيا الفتى هذه عدو تفريه عمدا بمنصليها غناه فيها عن الغواني أ ج م ل من فقره إ ل ي ه ا وصبره في الشباب عنها أ ي س ر من صبره عليها ه بها قراها وساورها ا إذا افتكرت العرات فاعرف مكان إذا سوارا وبارئها إلى تسك أبدت متى كشفت ر عصى ب وحذرها المنجم فهو ذئب تشوقه الظوائن أ ن يراها ف إ ن هي لم تجبه إ ل ى قبيح تحلبها المنافع وامتراها يقول لها زخارف معربات فراها ا ل أ و ل و ن أ و افتراها وقد ي ش ف الكرى منها جفونا إ ذ ا ما حل في ساق كراها حيران المشتري زحلا يرجى ل إ ي ق ا ظ ا ل ن و ا ض ر منكراها وهيهات ا ل ب ر ي ة في ظ ل ا ل وقد فطن اللبيب ل م ع ت ر ا ه ا وكم ر أ ت الفراقد والثريا قبائل ثم أ ض ح ت في ت ر ا ه ا تقضى الناس جيلا بعد جيل وخلفت النجوم كما تراها ق ر ا ء الوحش وهي مسومات بربات المعاطف من قراها وما ظنم العشير ولا قراه ظليم المغفرات ولا قراها إ ذ ا رجع الحصيف إ ل ى حجاه تهاون بالمذاهب وازدراها فخذ منها بما أ د ا ه لب ولا يغمسك جهل في صراها وهت أ د ي ا ن ه م من كل وجه فهل عقل يشد به عراها أ ت ع ل م جارسات في جبال أ ر ا ه ا قبلها سلف أ ر ا ه ا بما فيه المعاشر من فساد توارى في الجوانح أ و وراها قضاء من إ ل ه ك مستمر غدت منه المعاطس في براها يحط إ ل ى ا ل ف و ا د ر كل حين منيعات ا ل ف و ا د ر من ذراها وما تبقى ا ل أ ر ا ق م في حماها ولا ا ل أ ز د الضراغم في شراها تقدم صاحب ا ل ت و ر ا ة موسى و أ و ق ع في الخسار من اقتراها وقال رجاله وحي أ ت ا ه وقال الظالمون بل افتراها عبري تهوك في حديث فباع المشكلات كما اشتراها وغايات بسطن إ ل ى أ م و ر جراها ا ل آ ج ر و ن كما جراها أ ر ى أ م القرى خصت بهجر وسارت نمل م ك ة عن قراها وكم سرت الرفاق إ ل ى صلاح فمارست الشدائد في سراها يوافون ا ل ب ن ي ة كل عام ليلقوا المخزيات على قراها ضيوف ما قراها الله عفوا ولكن من نوائبها قراها وما سيري الى أ ح ج ا ر بيت كؤوس الخمر تشرب في ذراها ولم تزل ا ل أ ب ا ط ح منذ كانت يدنس من فواجرها براها وبين يدي جميع الناس خطب له نسيت م و ل ع ة غراها مهالك إ ن أ ج س ت الخرق منها ف أ ن ت سليكها أ و شنفراها بدت ك ر ة ك أ ن الوقت لاه بها عز المهيمن اذكراها تبارك من أ د ا ر بنات نعش ومن برا النعائم في حراها ت م ا ر القوم في الدعوى وهبوا إ ل ى الدنيا فكلهم مراها وكم جمع النفائس رب مال فلما جد مرتحلا ذراها تظل عيون هذا الدهر خزرا تعد الماشيات وخوزراها كتائب من سراها الليل يتلى بصبح كيف يؤمن من سراها و أ د و ا ء ث و ا بقراط ميتا و ج ا ل ن و س فاد وما دراها ومن فك الزمان بغير جرم طوائفه تطيع من ادراها أ ه ذ ي الدار ملك لابن أ ر ض بها رام المقام أ م اكتراها على كره تيممها ف أ ل ق ى بها رحلا وعن سخط شراها وما برح الوجيف على المطايا وتلك نفوسنا حتى براها إ ذ ا ما ح ر ة هريت وسيفت فمن س ا ف ا ل إ م ا ء ومن هراها ونحن ك أ ن ن ا همل ب ج ذ ب ع ر ا ت لا نمكن من عراها شبابك مثل جنح الليل فانظر اعاد إ ل ى ا ل ش ب ي ب ة من سراها وما نال الهجين من المعالي إ ذ ا خطب ا ل ك ر ي م ة واستراها أ ن ر ه ب هذه الغبراء نارا تطبق مثل ما تهوي سراها ف إ ن الله غير ملوم فعل اذا أ و ر ى الوقود على وراها اتت خنساء م ك ة كالثريا وخلت في المواطن فرقديها ولو صلت بمنزلها وصامت ل أ ل ف ت ما تحاوله لديها ولكن جاءت الجمرات ترمي و أ ب ص ا ر ا ل غ و ا ت إ ل ى يديها وليس محمد فيما أ ت ت ه ولا الله القدير بمحمديها إ ذ ا ما رامت الصلوات خود يظن هناك أ ف ض ل ملحديها كيف ي ص ف المقيم في أ م دفر وهو من كل و ج ه ة يصطفيها من ديار قد جاءها القادم ا ل آ ت ي فلم يعتبر بمنصرفيها واختلاف من الشؤون على أ ن السجايا تضم مختلفيها وبزاه ا ل أ ن ي س تختطف اللذات لو سلمت لمختطفيها عربي يسعى إ ل ى الجاره في الدنيا فيدعى لما جناه سفيها وترى الكاسكي ة يختار عرسا من سوى ا ل ق ر ي ة التي هو فيها تفقهت في الدنيا فلم تلف طائلا ولكن ا خير في س ب أتاك م الفقه الصهباء ولكن تعقبك وإن شهوة تشرب من الموت الشراب الذي يق ي وجدت سجايا الفضل في الناس غ ر ب ة و أ ع د م هذا الدهر مغترديه و إ ن الفتى فيما أ ر ى بزمانه لاشبه منه شيمه ب ا ل ا هذا ت ر ب ولم ي ز ل أ ب ر يدا من كل منتسبيه يؤدي إ ل ى من فوقه رزق ربه أ م ي ن ا ويعطي الصون محتجبيه ولا شيء مثل الخير يزمع تركه ويصبح مبذولا لمكتسبيه ويقسم حظ النفس شرقا ومغربا على قدر من خامل ونبيه تشابهت ا ل أ ش ي ا ء طبعا ً و ص و ر ة ً وربك لم يسمع له بشبيه متى ما تخالف عالم ا ل إ ن س لا يزل ب س م ع ك وقر من مقال سفيه إ ذ ا ما الفتى لم يرم ي شخصك عامدا ً بكفيه عن ض غ ن رماك بفيه وقد علم الله اعتقادي و إ ن ن ي أ ع و ذ به من شر ما انا فيه ف ت ا ة بغت امرا من الدهر معجزا وما ر أ ي ه ا لو مكنت بسفيه لتفدي عمرا ج م ة شركاؤه بخمسين عمرا لا تشارك فيه لو كان جسمك متروكا بهيئته بعد التلافي طمعنا في تلافيه كالدن عطل من راح تكون به ولم يحطم فعادت م ر ة فيه لكنه صار أ ج ز ا ء م ق س م ة ثم استمر هباء في سوافيه الغدر فينا طباع لا ترى أ ح د ا وفاؤه لك خير من توافيه أ ي ن الذي هو صاف لا يقال له لو انه كان او لولا كذات وتلك أ و ص ا ف من ليست جبلته جبله انس بل كل ينافيه ولو علمناه سرنا طالبين له لعلنا بشفى عمرو نوافيه والدهر يفقد يوما ما به كدر ويعوز الخل باديه كخافيه وقلما تسعف الدنيا بلا تعب والدر يعدم فوق الماء طافيه ومن أ ط ا ل خلاجا في مودته فهجره لك خير من ثلاث ورب أ س ل ا ف قوم ش أ ن ه م خلف والشعر يؤتي كثيرا من قوافي نعى الطبيب إلى حشاشته إلى مذنى مهلا طبيب ف إ ن الله شافي عجبت للمالك القنطار من ذهب يبغي ا ل ز ي ا د ة والقيراط كافيه وكثره المال ساقت للفتى أ ش ر ا كالذي ل عثر عند المشي ضافي لقد عرفتك عصرا موقدا لهبا من ا ل ش ب ي ب ة لم تنظب أ ن ا ف ي والشيخ يحزن من في الشرخ يعهده ك أ ن ه الربع هاج الشوق عافي ومسكن الروح في الجثمان أ س ق م ه وبينها عنه من سقم يعافيه وما يحس إ ذ ا ما عاد متصلا بالترب تسفيه في ا ل ه ا ب ي سوافي فما يبالي أ د ي م وهي جانبه ولا يراع إ ذ ا حدت أ ش ا ف ي وحبذ الارض قفرا لا يحل بها ضد تعاديه أ و خلم تصافي وما حمدت كبيرا في تحدبه ولا عذلت صغيرا في تجافيه جنى اب وضع ابنا للردى غرضا إ ن عقبه فهو على جرم يكافيه أ ك ر م بياضك عن خطر يسوده وازجر يمينك عن شيب تنقيه لقيته بجلاء عن منازله وليس يحسن هذا من تلقيه أ ل ا تفكرت قبل النسل في زمن به حللته فتدري اين تلقيه ترجو له من نعيم الدهر ممتنعا وما علمت ب أ ن العيش يشقيه ش ك ا ل أ ذ ى فسهرت الليل وابتكرت به ا ل ف ت ا ة إ ل ى شمطاء ترقيه و أ م ه ت س أ ل العراف ق ا ض ي ة عنه ا ل ن ذ و ر ه لعل الله يبقيه و أ ن ت أ ر ش د منها حين تحمله إ ل ى طبيب يداويه و ي ز ق ي ه بقراط ما كان من موت يوقيه والحي في العمر مثل الغر يرقا فيه سور العدا و إ ل ى حتف ترتيه دنست عرضك حتى ماترى دنسا لكن قميصك ل ل أ ب ص ا ر تنقيه لا تحلفن على صدق ولا كذب فان أ ب ي ت فعدي الحلف بالله فقد أ ش ر ت إ ل ى معنى له ن ب أ وافى العقول ب إ ع ج ا ز و إ ل ه يخاف كل رشيد من عقوبته و إ ن تلفع ثوب الغافل ل ل ه وجدت غنائم ا ل إ س ل ا م نهبا ل أ ص ح ا ب المعازف والملاهي وكيف يصح اجماع البرايا وهم لا يجمعون على الاله تنازعني الى الشهوات نفسي فلا انا منجح ابدا ولا هي ه العقل ان يضعف يكن مع هذه الدنيا كعاشق مومس ت ه و ي ه او يقوى فهي له ك ح ر ة عاقل حسناء يهواها ولا تهويه عنسي في الدنيا سوى الراه طلقتها تطليق إ ك ر ا ه والجد أ ب ر ا ه ا لمن راضها فانهض إ ل ى عنسك إ ب ر ا ه ي و إ ن م ا نحن أ س ا ر ا بها وسوف تودي ب ا ل أ س ا ر ى ب خ ي ف ة الله ت ع ب ت ن ا و أ ن ت عين الظالم الله ت أ م ر ن ا بالزهد في هذه الدنيا وما همك إ ل ا ل م تريه إ ن كنت لما تريه ثابتا خاتماه في خنصريه لم يجد عند أ ك ب ر ي ه سموا فاعتزى فضله إ ل ى أ ص غ ر ي ه ظل يستخبر النجوم عن الغيب فجاء اليقين من خبريه قد مضت عنه ا ل أ ر ب ع و ن بلا حمد وذاك ا ل أ ج ل من عمريه ليس من خله الزمان على شيء ولو بات ثالثا قمريه قد راه ما بين موت وقتل هل يجوز النجاء من قدريه لا تهادي ا ل ق ض ا ة كي تظلم ا ل خ ص م ة ولا تذكرن ما تهديه إ ن من أ ق ب ح المعايب عارا أ ن يمن الفتى بما يسديه نضحي ونمسي كبني آ د م وما على الغبراء إ ل ا سفيه ف ن س أ ل العالم إ ن ق ا د ن ا من عالم السوء الذي نحن فيه لنا خفض ا ل م ح ل ة والدنايا ولله المكارم والعلو اذا كان الهوى في النفس طبعا فليس بغير ميتتها سلو وان اهلت ديار من اناس فسوف يمسها منهم خلو الخلق من أ ر ب ع مجمعه نار وماء و ت ر ب ة وهوى ان السها والسماك ما غفلا عن ذكر مولاهما ولا سهوى والنيران الموصلان سنن ان ن ل ه في أ ر ض ن ا فما لهوى والشمس والغيث طاهيان له يطعم أ ه ل البلاد ما طهوى العقل يوضح للنسك منهجا ف ح ذ حذوه وليس يظلم قلب وفيه للب ج ذ و ة وفات ركض المنايا ركض القضيب و ب ذ و ة ك أ ن ك بعد خمسين استقلت لمولدك البناء دنا ليهو ي و إ ن ك ان تزوج بنت عشر لاخيب صفقه من شيخ مهو ي ف أ ز م ع من بني الدنيا نفارا ف إ ن ه م لفي لعب ولهو ي وما أ ن ا يائس من أ م ر ربي على ما كان من عمد وسهو ي وكم من آ ك ل رزقا هنيئا وباشر غيره ع ن ة بطهو ي لعمرك ما زوج ا ل ف ت ا ة بحازم إ ذ ا من ندا ما في محلته غنوا أ ت ى بيته بالراح والشرب لاهيا فاما رنوا نحو ا ل ض ع ي ن ة أ و زنوا راهم على ما يكره الناس ربهم و ع ث به فيما تمنوا وما منوا و د د ت بعلم الله أ ن صحابتي على كل حال أ ف ر د و ن ي فما ت ن و ا اذا كان سكان البلاد كما هموا فلا ت ح ف ل إ ن صغروا اسمك أ و كنوا ينافس في الدنيا ا ل خ س ي س ة جاهل رويدك يذهب عنك عارض هذا ا ل ن و يسير على ا ل أ ر ض ا ل ر ح ي ب ة أ ه ل ه ا ويترك ما شادوا هناك وما ظنوا تسوقوا بالغنى لربهم و أ ظ ه ر و ا خ ي ف ة له ودعوه سعوا لدنياهم ب آ خ ر ة فبئس ما حاولوا غ د ا ت سعوا وخلفوا العقل من ورائهم واستودعوا كل سوءه فرعوا ولم يعوا ما يقول واعظهم لكن قول المخرصين وعوا مثل تيوس المعيز ن ا ز ي ة ولم ي ض ا ه ا ل ف ح و ل حين قعوا تدين مغربي ب ا ن ت ح ا ل وعارض بالتنحل مشرقي فصمتا ان أ ر د ت م أ و مقالا فما في هذه الدنيا د ق ي نقاء لباسنا فيها كثير وليس ل أ ه ل ه ا عرض نقي و إ ن رقي الفتى رتب المعالي فمثل هبوطه ذاك الرقي ويحسب بعضنا أ ن قد أ ت ا ه نعيم وهو لو يدري شقي و أ ع و ز ن ا بياض العيش فيها ولم يعوز بياض مفرقي أ ر ا د و ا الشر وانتظروا هماما يقوم بطي ما نشر النبي ف إ ن يكما يؤمله رجال فقد يبدي لك العجب الخبي إ ذ ا أ ه ل ا ل د ي ا ن ة لم يصلوا فكل هدى لمذهبهم أ ب ي وجدت الشرع ة خ ل ق ه الليالي كما خلق الرداء الشرعبي هي العادات يجري الشيخ منها على شيم يعودها الصبي وما عندي بما لم ي أ ت ي علم وقد أ ل و ى ب أ ن م ل ه الربي مضى ملك ل ي خ ذ ف بعد ملك حبي زال ثم نمى حبي وقد ي ح م ل أ ر ا ن ب من أ س و د ض ر ا غ م ة جراء ف ع ل ب ي و أ ش و ى الحق رام مشرقي ولم يرزقه آ خ ر مغربي فذا عمر يقول وذا علي كلا الرجلين في الدعوى غبي وخير للفؤاد من التغاضي على التثريب نصل يثربي فان يلحق بك البكري غدرا فلم يتعر منه التغلبي أ ذ ي ت من الذين تعد أ ه ل ا وجنبك ا ل أ ذ ا ك ا ل أ ج ن ب ي وسكن ا ل أ ر ض كلهم ذميم صريحهم المهذب والسبي ف إ ن سموا ب أ ر ق م أ و بليث فذئبي أ ت ا ك وعقربي صفري من بعده رجبي فانظرا اين جاد ذاك الحبي زعمت أ ن نارها ماخبت فارس والدهر فيه معنى خبي نام عنا ربينا وهلاك الركب يخشى ان نام عنه الربي ع ل م الكائنات في كل وجه اول عنده السماك صبي خالق النيران ما ي ت غ ا ب العبد لكنه ضعيف غبي ايها الغر ان خ ص س ت بعقل ف ا س أ ل ن ه فكل عقل ا ل نبي حلبوا د ر ة الكؤوس و أ ل غ و ا ما رواه الكرخي والحلبي وشرابي ماء قراح وحسبي لا يهنا شرابك العنبي وكفاني مما يعب لجيني إ ذ ا عب صرفك الذهبي فتنتك السبيتان فبيضاء وحمراء من كروم سبي جلبت هذه بسمر وهاتيك بصفر لها أ ب لهبي قدر غالب و أ م ر قديم يتضاها دليله و ا ل أ ب ي واختلاف من عنصر باتفاق وتساوى الزنجي والعربي غركم بالخلاف أ ص ف ر قيس ب ر ه ة ثم أ ص ف ر ف ع ل ب ي لعمري لقد بعنا الفناء نفوسنا بلا عوض عند البياع ولا ثنيا ولو بين دنيانا ل د ن ي ه خيرت وبين سواها ما أ ر ا د ت سوى الدنيا ساء بريا من البرايا من لبس الدين سابريا إ ن ك س ر ت ن ي يد المنايا فما ا ل أ ط ب ا ء جابريا أ م ر ت بالغدر أ م دفر ولم أ ط ع فيك آ م ر ي ا قبرت في ع ي ش ة مضيقا فليوسع الحفر ق ا ب ر ي ا م ف ا ز ة ما الضباب فيها ولا عقيل بخافريا ما أ ح و ج ت ن ي إ ل ى ورود لما سقتني الخمار ريا قد خبر الله عن ضميري ما لم يكن عند خابريا ولم يطل سامري حديثي بل عشت في الدهر سامريا لو علم العادلون سري ل أ ص ب ح القوم عادريا يا أ م ة اتقوا شرورا مني وبيتوا م ح ا د ر ي ا ق ا م ر ة كلنا الليالي فما أ ب ا ل ي ب ق ا م ر ي ة وارتني ا ل أ ر ض ف ه ج ر و ن ي لا ي ر ه ب العتب ه ا ج ر ي ة هل كره القرب من عظامي أ ع ظ م قوم م ج ا و ر ي ة ما بهشوا بالسلام نحوي ولا أ ر ا ه م م ح ا و ر ي ة غنيت عن زائر ملم فليشغل الخير زائريا أ ز ي ل الملك آ ل كسرى وصار بالشام عامريا قد خف جرمي وصار جرمي اثخل من هضبه علي نفسي اولى بما عناها من هؤلاء وهؤليا لولا تقض الشباب عني عصيت في الغي عادليا فهل تراني أ ك و ن برا لو رد عصر السبا إ ل ي اياك والخود أ ن تخلى م ل ب س ة جيدها حليا ك أ ن ه ا ض ب ي ة خذول م ر ض ع ة ب ا ل ض ح ا طليا يا هند كوني مع الهوافي و ج ا ن ب ا ل خ ف ض يا عليا لقد أ م ن ت ن ي ا ل أ د م ا ء أ ض ح ت تراعي في مراتعها قليا بعدت من ا ل أ ص ا د ق و ا ل أ ع ا د ي فما أ ن ا من أ و ل ا ك ولا ا ل ي ا دعا لي ب ا ل ح ي ا ة أ خ و وداد رويدك إ ن م ا تدعو عليا وما كان البقاء لي اختيارا لو ن ا ل أ م ر مردود إ ل ي تروم شفاء ما ا ل أ ق و ا م فيه رويدك إ ن داء القوم أ ع ي ا فحاذر أ ق ر ب ا غشيتك لسبا و أ م أ ر ا ق م وافتك سعيا و أ ل ق ت هذه ا ل أ ي ا م علما إ ل ي ك ف ل م تصادف منك وعيا ودينك ما علي الحكم فيه ف أ ب غ ي للذي أ خ ف ي ت بغيا إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن كف الشر عني فسقيا في ا ل ح ي ا ة له ورعيا ويدرس إ ن أ ر ا د كتاب موسى ويضمر إ ن أ ح ب ولا اشعيا وفرت العارضين ولم يعارض مشيبي اذ تناثر ملقطايا و إ ن البيض مثل السود عندي فكيف يخص تلك مسلطايا مطايا عليه ل ل أ ي ا م عبء ك أ ن ي ل ل أ ذ ا ت من المطايا محلي ان جلاني عنك خطب فمن خطاي تراح ومن خطايا وما شعر ب ر أ س ك في عداد ب أ ك ث ر من ذنوبك والخطايا عطايا الناس م م س ك ة فحاول ثواب مليكنا الجزل العطايا كفيتك أ ن تراب الدهر مني ولم تبف جزاتك عن ق ط ا ي ا كل م ر ئ يضحي مريا والدهر لا يبقي سريا فترو من ه ذ ه ا ل ح ي ا ة لكي تموت النفس ريا ما للثريا ق ي م ة عند الذي خلق الثريا صار ا ل أ م ي ر أ ب ا م ر ي ثم أ و ر ث ه ا مريا والحي للنكبات يستقري ويرجع للقريا ما عريت مما يخاف عمايتان ولا عريا أ ص ب ح ت أ ل ح ى خلتيا هاتيك أ ب غ ض ه ا وتيا ودعيت شيخا بعدما سميت في زمن فتيا وكفيت صحبي إ ل ت ي ا بعد التيا ل واللتيا سقيا ل أ ي ا م الشباب وما حسرت مطيتيا أ ي ا م آ م ل أ ن أ م س ت الفرقدين براحتيا وافيض إ ح س ا ن ي على جاري ثم وجارتيا ف ا ل آ ن تعجز همتي عما ينال ب خ ط و ت ي أ و ص ابنتيه لبيد الماضي ولا أ و ص ابنتيا لست المفاخر في الرجال بعمتي و خ ا ل ت ي لكن أ ق ر ب أ ن ن ي ضرع أ م ا ر س دارتيا والله يرحمني إ ذ ا أ و د ع ت أ ض ي ق ساحتيا لا تجعلا حالي إ ذ ا غيبت أ ي أ س حالتيا ما بالها ن ا و ي ة ش ق ة تودي بشخص ن ا ق ة ن ا و ي ة لم تاوي للعيس ولا بد من قبر إ ل ي ه أ و ت ا ل آ و ي ة وتقدم ا ل أ ر ض نفوس أ ت ت م خ ل و ق ة من أ ن ف س ت ا و ي ة والدهر كالحيوت والحوت في إ ه ل ا ك ه ماحوت ا ل ح ا و ي ة إ ن تعمر الدنيا فلا بد من يوم ر د ا يتركها خ ا و ي ة فاهرب من ا ل إ ن س إ ل ى الوحش كي تسكن في الدويه ا ل د ا و ي ة إ ن يسمعوا شرا توافوا له حفظا ومثل الشاعر ا ل ر ا و ي ة ما أ ن ف ع السيف لمن شامه أ خ ض ر ت ما روضته ذ ا و ي ة ذبابه إ ن يجد يحدث له جد يوازي لعب ا ل غ ا و ي ة يقتصر الدنيا ل أ خ ل ا ف ه محتلبا أ خ ل ا ف ه ا ا ل ص ا و ي ة أ ل و ى نبات ا ل أ ر ض وهو الذي لم يلو بل ا أ ل و ت به ا ل ل ا و ي ة ه ا و ي ة ا ل نفسك ما ساءها فلتخشى ا أ ن تلقى إ ل ى ا ل ه ا و ي ة من اتقى الله ف أ ز د الشرى لديه مثل ا ل أ ك ل ب ا ل ع ا و ي ة نحن شئنا فلم يكن ما أ ر د ن ا وتمت لله فينا ا ل م ش ي ة وثريا النجوم تلقى حماما ك ث ر ي ا في رهطها ا ل ق ر ش ي ة قد طربنا الى ا ل م ه ا ر ة ت ب ا ر ا ب ا ل أ ص ا ح ي ب غ د و ة وعشيه م ل أ ت ه ا البياض سحم من الدجن وبهما ع ظ ي ظ ة ح ب ش ي ة ارمنا يا ظلام في كل فج ف ا ل م ن ا لم تزل تجر المنايا وحنى بائس على القرب جيدا لوداع والعيس مثل الحنايا ودنا يا عدول أ ن ا سلمنا من هوانا ولم ندان الدنايا إ ن جهلا سلمي ل آ ل سليما وثنائي على عذاب الثنايا ليس يبقى الضرب الطويل على الدهر ولا ذو ا ل ع ب ا ل ة الدرحايا يا أ ب ا القاسم الوزيره رحلت وخلفتني ثفال رحايا وتركت الكتب ا ل ث م ي ن ة للناس وما رحت عنهم بسحايا ليتني لي كنت قبل أ ن تشرب الموت أ ص ي ل ا شربته بضحايا ان حتك المنون قبلي ف إ ن ي منتحاها و إ ن ه ا م ن ت ح ا ي ة أ م ذفر تقول بعدك للذائق لا ت ع م لي ف أ ي ن فحايا ان ي خ ط الذنب اليسير ح ت ي ض ا ك فكم من ف ض ي ل ة محايا م ج و س ي ة و ح ن ي ف ي ة و ن ص ر ا ن ي ة و ي ه و د ي ة نفوس تخالف أ د ي ا ن ه ا وليست من الموت ب م ف د ي ة تراقب مهديا أ ن يقوم فتلفى إ ل ى الحق مهديه فيا سعد كم خ ر ج ا ل ض ب ي ة تروض بخضراء س ع د ي ة فتضحي من المرد مرديه وتمسي من الردى م ر د ي ة لقد كان أ ب د ى إ ل ي ه ا الزمان ثم هي ا ل آ ن م ب د ي ة ويا هند ما عصمت أ ه ل ه ا قواضب في الضرب ه ن د ي ة ولا ورد غاب له ح ل ة من الدم في الغيل و ر د ي ة تشبه بعض ببعض فما تزال الشمائل ف ر د ي ة قد امتزج العالم ا ل آ د م ي ف غ و ر ي ة مع ن ج د ي ة و أ م النميري ت ر ك ي ة و أ م العقيلي ص غ د ي ة وزوج ا ل ك ل ا ب ي ة الكاسكي وعرس الكلابي ك ر د ي ة أ ل م تر أ ن ن ي حي كميت أ د ا ر الوقت أ و ميت كحي أ ح ا ذ ر عالمي و أ خ ا ف مني و أ ل ح ى الناس بلهبني لحي وهم لي مثل ما كانت قديما لقيس بن الخطيم بنو دحي أ ل ي س أ ب و ك م آ د م إ ن عزيتم يكون سليلا للتراب إ ذ ا عزي يود الفتى لو عاش آ خ ر دهره سليما مؤتى لا أ م ي ت ولا رزي أ ن ا م لعمري ليس فيه موفق ل ر ج د ولا يحظى بخير إ ذ ا جزي وباز ي غ ا د الطير مهتظما لها فهل ي ر ت ج النصف الضعيف إ ذ ا بزي وجدت سفيها القوم من سوء ر أ ي ه إ ذ ا قيل خف من قادر فوقنا هزي وردنا إ ل ى الدنيا ب إ ذ ن مليكنا لمغزى ولسنا عالمين بما غزي ذو النسك خير الناس في كل موطن وزيهم بين المعاشر خير زي وهل ينفع الوشي السحيب مضللا وان ذكرت في القوم شيمته خزي ومن عجب دعواك علما وحكمه وعلمك شيء قيل بالظن او حزي وجئت بنمي إ ل ى متعصب فناداك دينار بكفك هبرزي تولي يا خبيثه لا هلمي اقول اذا نايت ولا تعالي و إ م ا كنت يا نوبي ولاء ف إ ن ي لا أ ح ا د ر أ ن توالي تعال القوم في طلب المعالي فيا قمرا بذي كلئ تعالي ولو أ و ت ي ت في ا ل أ ي ا م لبا تقارضت الوداد ولم تقالي الدهر لا ت أ م ن ه ل ق و ة ت ز ق أ ف ر ا خ ا لها ب ا ل س ل ي تضحي الثعالي خائفات لها وتذعر الخشف و أ م ا ل ط ل ي إ ن ي ر ح ل الناس ولم أ ر ت ح ل فعن قضاء لم يفوض إ ل ي خلفت من بعد رجال مضوا وذاك شر لي وشر علي